أيها الأحبة الكرام الآن يرفع أذان صلاة العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل الله أكبر الله أكبر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 حي على الصلاه حيّ على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا